وكان الله عفوًا غفورًا وَمَن يُحَاجِرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرَةً وَسَعَهُ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الموت فقد قَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ إِنْ خِفْتُمْ أَيَّ فَتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن كافرين كانوا لكم عدواً